الشريط التاسع من كتاب المزهر ومن ذلك قول العباس في زبزم هي لشارب حل وبل ويقال فيه ايضا اتباع وليس هو عندي كذلك لمكان الواو واخبرني الاصمعي عن المعتمر بن سليمان انه قال بل هو مباح بلغة حمير قال ويقال بل شفاء من قولهم قد بل الرجل من مرضه وأبل إذا برأ انتهى كلام أبي عبي وقال التاج السبقي في شرح منهاج البيضاوي ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف لشباهه به والحق الفرق بينهما فإن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت والتابع لا يفيد وحده شيئا بل شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه كذا قاله الإمام فخر الدين الرازي وقال الآمدين التابع, التابع لا يفيد معنا اصلا ولهذا قال ابن دريد سألت أبا حاتم عن معنى قولهم بسا فقال لا ادري ما هو قال السبتي والتحقيق أن التابع يفيد التقويه فإن العرب لا تضعه السودان وجهل أبي حاتم بمعناه لا يضر بل مقتضى قوله إنه لا يدري معناه أن له معنا وهو لا يعرفه قال والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقويه نفي احتمال المجاز، وايضا فالتابع من شرطه أن يكون على زينة المتبوع والتأكيد لا يكون كذلك وقال القالي في أماني الإتباع على ضربين ضرب يكون فيه الثاني بمعنى الأول فيؤتى به توكيدا لأن لفظه مخالف للأول وضرب فيه معنى الثاني غير معنى الأول فمن الأول قولهم رجل قسيم وسيم وكلاهما بمعنى الجميل وضئيل بئيل فالبئيل بمعنى الضئيل وجديد قشيب والقشيب هو الجديد ومضيع مسيع والإساعة هي الاضاعه وشيطان ليطان أي لصوق لازم للشر من قولهم لا تحبه بقلبي أي لصقة وعطشان نطشان أي قلق وأسوان أتوان أي حزين متردد يذهب ويجيء من شدة الحزن وقال ثعلب في أمالي قال ابن الأعرابي سألت العرب أي شيء معنا شيطان ليطان؟ فقالوا شيء نتد به كلامنا نشده. وقال القاري في أماليه في قولهم حسن بسن يجوز أن تكون النون في بسن زائدة كما زادوها في قولهم امرأة خلبا وهي الخلابة وناقة علجا من التعلج وهو الغلظ وامرأة سمعنة نظرة وسمعنه النظرنة إذا كانت كثيرة النظر والاستماع فكأن الأصل في بسا بسن, بسن وبس مصدر بسست السويق أبسه بسن فهو مبسوس إذا لتته بسمن أو زيت ليقم طيبه فوضع البس في موضع المبسوس وهو المصدر كقولهم هذا درهم ضرب الأمير أي مضروبه ثم حذفت إحدى السينين تخفيفا وزيد فيه النون وبني على مثال حسن فمعناه حسن كامل الحسن قال وأحسن من هذا المذهب الذي ذكرناه أن تكون النون بدلا من حرف التضعيف لأن حروف التضعيف تبدل منها الياء مثل تظنيت وتقصيت لأن الياء والنون كلاهما من حروف الزيادة ومن حروف البدل. وآثر هنا النون على الياء لأجل الإتباع إذ مذهبهم فيه أن يكون أواخر الكلم على لفظ واحد مثل القوافي والسجع ولتكون مثل حسن وقولهم حسن قسن فعمل به ما عمل في بسن على ما ذكرنا والقس تتبع الشيء وطلبه وتطلبه فكأنه حسن مقصوص أي متبوع مطلوب انتهى ذكر أمثلة من الإتباع قال ابن دريد في الجمهرة باب جمهرة من الإتباع يقال هذا جائع نائع والنائع المتمائل قال متأود مثل القضيب النائع وعطشان نطشان من قولهم ما به نطيش أي حركة وحسن بسن قال ابن دورين سألت أبا حاتم عن بسن فقال لا أدري ما هو ومليح قزيح من القزح وهو الأبزار وقبيح شقيح من شقح البسر إذا تغيرت خضرته ليحمر أو ليصفر وهو أقبح ما يكون حينئذ وشحيح بحيح بالباء من البحة ونحيح بالنون من نحة بحمله وخبيث النبيذ كأنه ينبث شره أي يستخرجه وشيطان ليطان وخزيان سوآن وعي شوي من شوى المال أي رديئه وسيغ ليغ وسائغ لائغ وهو الذي يسوغ سهلا في الحلق وحار يار وحران يران وكثير بثير وبذير عفير يوصف به الكثرة وحقير نقير وتقول العرب اشتبكت الوبره والأرنب فقالت الوبره للأرنب اراني أران عجز وكتفان وسائرك أكلتان فقالت الارنب للوبرة وبر وبر عجز وصدر وسائرك حقر نقر وضئيل بئيل وخضر مضر وعفريت نفريت وعفرية نفرية وفقه نقه وكز لز وواحد قاحب وقال فارد ومائق دائق وحائر بائر وسمج لمج وشقيح لقيح فهذه الحروف اتباع لا تفرد وتجئ أشياء يمكن أن تفرد نحو قولهم غني ملي وفقير وقير والوقر هزمة في العظم وجديد قشيب وخائب هائب وما له عال ولا مال ولا بارك الله فيه ولا دارك وعريض أريض والأريض الحسن وثقف اللقف أي جيد الالتفاف وخفيف زفيف أي سريع فأما قولهم حل وبل فالبل المباح زعموا وقولهم حياك الله وبياك فبياك أضحكك زعموا. وقال قوم قربك وأنشدوه لما تبيينا أبا تميمي أعطى عطاء الماجد الكريم وقال في موضع آخر من الجمهرة وأما قولهم حل وبل فقال قوم من أهل اللغة بل إتباع وقال قوم بل البل المباح لغة يمانية زاد بن خالويه وقيل بل شفا وعقد أبو عبيد في الغريب المصنف بابا للإتباع فمما ذكر فيه عي شيء وبعضهم يقول شوي وما أعياه واشياه واشواه وجاء بالعي والشي وأحمق فاك تاك وضال تال وجاء بالضلاله والتلاله وهو أسوان أتوان أي حزين وسليخ مليخ أي لا طعم له وما له ثل وغل يدعو عليه وما له عافطة ولا نافطة فالعافطة العنز تعفط تضرب والنافقة اتباع وحظيت المرأة عند زوجها وبضيت ورجل حاذق باذق وشيء تافه نافه اي حقير ورجل سهد مهد اي حسن وما به حبض ولا نبض اي ما يتحرك ورطب صقر مقر اي له صقر وهو عسل وما له حم ولا رم ولا حم ولا رم أي ما له شيء وما له سبد ولا لبد وهو اشر أفر وأشران أفران وإنه لهذر مزر وعين حذرة بدرة أي عظيمة ورجل سدمان ندمان وخازي بازي صوت الزباب ويقال حسن بسن قسن ولا بارك الله فيه ولا تارك ولا دارك انتهى وقد استفيدت من المثالين الاخيرين أن الإتباع قد يأتي بلفظين بعد المتبع كما يأتي بلفظ واحد وفي الجمهرة أيضا يقولون شغب جغب وجغب اتباع لا يفرد ولحمه حظى بضى إذا كان كثيرا ولا يفرد بضى هكذا يقول الأصمعين ووقع فلان في حيصبيصه بيصة وفي حيصبيصه ولا يفرد إذا وقع في ضيق أو فيما لا يتخلص منه وجاء به من حوث بوثة بتسليف حركة الساء أي من حيث كان وجاء فلان بحوث وبوث أي بالشيء الكثير ويوم عك أك وعكيك أكيك شديد الحر وتركهم هتا بتا كسرهم وفي كتاب الماع الاتباع لابن فارس رجل خياب تياب وانه لمجرب مدرب وخائب لائب وطب لب اي حاذق وحرب جرب متوجع وامراه خفوت لفوت ساكنه وفرس سلطان فلتان نشيط واحمق هفات لفات خفيف وتركت, وتركت خيلنا أرض بني فلان حوثا بوثا أثارتها وهو سميج لميج وسمهج لمهج أي حلو دسم وما بي فيه حوجاء ولا لوجاء ورجل خلاجة ولاجة وفرس غوج موج واسع الخط وشيء خالد تالد وشيء شد فذ بذ ورأس زعر معر قليل الشعر وهو عزيز مزيز وهمزة لمزة وجاء بالمال من حسه وبسه ورجل ناعس واعس وأعمش أرمش ولا محيص عنه ولا مقيص ولحم غريض أنيض وهو غبض بض ند وكثر الهياط والمياط أي العلاج وشائع زائع وهائع لائع وهاع لاع جبان و. وطمعة لمعة ذكي وأف وتف وضعيف نعيف وطلق زلق وسنام سامك تامك أي مرتفع وهو نذل رذل وحشل فسل يعني دون وذهب الضلال والألال وناقة حائل مائل وعنجم خلجم للطويل الضخم وخيمه بالمكان وريمة ورجل عيمان أيمان فاقد الصبر ورجل مهين وهين وزمن ضمن وخازن مازن وهين لين وحزن شزن أي وعر صعب وفي تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مقتوم بخطه رجل حقرة نقرة ودعب لعب وخصي بصي وفدم سدم وعوز لوز وطبل تبن ومخرنطم مبرنطم وهلعة بلعة وهش بش وشديد أديد وأعطيت المال سهوا رهوا وخاش ماشا وهو المتاع وفي أمالي سعلب قال الأحياني يقال مليه سليه وعابس كابس ورغما دغما شنغما وإنه لفض بض وهو لك أبدا سمد سرمدا وإنه لشكس لكس شكس أي سيء الخلق ولكس أي عسير ويقال للخب الخبيث إنه لسملع هملع وهو من نعات الذئب وله من فرقه كسيس وأسيس أي انقباض وزعر وإنه لأحمق بلغن ملغ وإنه لمعفت ملفت إذا كان يعفت في كل شيء ويلفته أي يدقه ويكسره وإنه لسغل وغل وما عنده تعريج على أصحابه ولا تعويج أي إقامة ويقال حار جار يار إتباع ويقال إنه تاك فاك ماج لا ينبعث من الكبر يعني البعير وقد يوصف به الرجل ويقال رجل صير شير إذا كان حسن الصورة حسن الثياب وفي أمال القالي يقولون شقيح لقيح وكثير بذير كثير بجير ووحيد قحيد وواحد قاحد ولحز لصد فاللحز البخيل والنصب الذي لزم ما عنده ووتيح شق ووتيح شقين أي قليل وخاسر دامر وخاسر دابر وخسر دمر وخسر دبر, وخسر دبر وفدم لدم أي بريد ورطب سعد معد أي لين وجاءوا أجمعين فيقولون أجمعون أكتعون أبصعون وضيق ليق وضيق عيق وسبحل ربحل أي ضخم وأشق أمق أي طويل وفي ديوان الأدب للفارابي أذن حشرة مشرة لطيفة حسنة ورجل قشب خشب إذا كان لا خير فيه إتباع له وذهب دمه خضرا مضرا اتباع له أي باطل ويقال أحمق بلغ ملغ إتباع له وقد يفرد قال رؤبه والملغ يلك بالكلام الأملغي فأفرد الملغ فدل على أنه ليس بإتباع ويقال ذهبت إبله شذر مذر بذر إذا تفرقت في كل وجه وكذا تفرقت إبله شغر بغر ومدر اتباع له وما كان عمير بجير اتباع له وفي الصحاح فلان في صنعته حاذق باذق وهو اتباع له ورجل وعق لعق اتباع أي حريص وفي الجمهرة عجوز شهلة كهلة إتباع له لا يفرد وفي مختصر العين رجل كفرين عفرين أي خبيث وفي الصحاح إنه لجواس عواس أي طلاب بالليل ورجل أخرس أدرس إتباع له وشيء عريض أريض إتباع له وبعضهم يفرده ورجل كظ لظ أي عسر متشدد، ومكان بلقع سلقع وبلاقع سلاقع وهي الاراضي القفار التي لا شيء فيها قيل هو سلق اتباع لبلقع لا يفرد وقيل هو المكان الحزن وضائع سائع ورجل مضياع مسياع للمال ومضيع مسيع وناقة مسياع مرياع تذهب في المرعى وترجع بنفسها وشفة باتعة كافعة أي ممتلئة محمرة من الدم ورجل حطيء نطيء رذل فائدة قال ابن الدهان في الغرة في باب التوكيد منه قسم يسمى الإتباع نحو عطشان نطشان وهو داخل في حكم التوكيد عند الأكثر والدليل على ذلك كونه توكيدا للأول غير مبين معنى بنفسه عن نفسه كأكتع وأبصع مع أجمع فكما لا ينطق بأكتع بغير أجمع فكذلك هذه الألفاظ مع ما قبلها ولهذا المعنى كررت بعض حروفها في مثل حسن بسن كما فعل بأكتع مع أجمع ومن جعلها قسما على حذة حجته مفارقتها أكتع لجريانها على المعرفة والنكرة بخلاف تلك وأنها غير مفتقرة إلى تأكيد قبلها بخلاف أكتع قال والذي عندي أن هذه الألفاظ تدخل في باب التأكيد بالتكرار نحو رأيت زيدا زيدا ورأيت رجلا رجلا وإنما غير منها حرف واحد لا لما يجيئون في أكثر كلامهم بالتكرار ويدل على ذلك أنه إنما قرر في أجمع وأقطع العين وهنا كررت العين واللام نحو حسن بسن وشيطان ليطان وقال قوم هذه الألفاظ تسمى تأكيدا وإتباعا وزعم قوم أن التأكيد غير الإتباع واخترف في الفرق فقال قوم الإتباع منها ما لم يحسن فيه واو نحو حسن بسن وقبيح شقيح والتأكيد يحسن فيه الواو نحو حل وبل وقال قوم الإتباع للكلمة التي يختص بها معنى ينفرد بها من غير حاجة إلى متبوع النوع التاسع والعشرون معرفة العام والخاص فيه خمسة فصول الفصل الاول العام, العام الباقي على عمومه وهو موضع عاما واستعمل عاما وقد عقد له الثعالبي في فقه اللغة باب الكليات وهو ما أضلق أئمة اللغة في تفسيره لفظة الكل فمن ذلك كل ما علاك فاظلك فهو سماء كل أرض مستوية فهي صعيد كل حاجز بين شيئين فهو موبق كل بناء مربع فهو كعبة كل بناء عال فهو صرح كل شيء دب على وجه الأرض فهو داب كل ممتير عليه من الإبر والخيل والحمير فهو عير كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون. كل بستان عليه حائط فهو حديقة كل كريمة من النساء والإبل والخيل وغيرها فهي عقيلة كل طائر له طوق فهو حمام كل نبت كانت ساقه أنابيب وكعوب فهو قصب. كل شجر له شوق فهو عضاه كل شجر لا شوك له فهو سرح كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل فهو واد كل مدينة جامعة فهي فسطاط كل ما يؤتدم به من زيت أو سمن أو دهن أو ودك أو شحم فهو إهالة كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم كل صانع عند العرب فهو إسكاف كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد وقال ابن خالويه في شرح الفصيح قال أبو العباس أخبرت عن أبي عبيدة أنه قال قال رؤبة ابن العجاج كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهى الفصل الثاني في العام المقصوص وهو موضع في الاصل عاما ثم خص في الاستعمال ببعض افراده مثاله عزيز وقد ذكر ابن دريد ان الحج قصله قصدك الشيء وتجريدك له ثم خص بقصد البيت فإن كان هذا التخصيص من اللغة صلح أن يكون مثالا فيه وإن كان من الشرع لم يصلح لأن الكلام فيما خصته اللغة للشرع ثم رأيت له مثالا في غاية الحسن وهو لفظ السرد فإنه في اللغة الدهر ثم خص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسبوع وهو فرد من أفراد الدهر ثم رأيت في الجمهرة رث كل شيء خسيس وأكثر ما يستعمل فيما يلبس أو يفترش وهذا مثال صحيح وفيها ثممت الشيء إذا جمعته أتمه ثم وأكثر ما يستعمل في الحشيش وخم اللحم وأخم وأكثر ما يستعمل في المطبوخ أو المشوي فأما النيء فيقال صلى وأصلى وقزت نفسي من الشيء قزا إذا ابت لغة يمانيه وأكثر ما يستعمل في معنى عفت الشيء، ونض الشيء ينض نضا وهو أن يمكنك بعضه وقولهم هذا أمر ناض أي ممكن وأكثر ما يستعمل أن يقال ما نضلي منه إلا اليسير ولا يومأ بذلك إلى الكثير ويقال بأرض بني فلان طمة من الكلى وأكثر ما يوصف بذلك اليبيس والرضراض الحصى وأكثر ما يستعمل في الحصى الذي يجري عليه الماء وفي الغريب المصنف قال أبو عمر والسبت كل جلد مدبوغ وقال الأصمعي هو المدبوغ بالقرض خاصة قال الأصمعي إذا كان الثوب مصبوغا مشبعا فهو مفدم وعن الكسائي لا يقول مفدم إلا في الأحمر وفي الجمهرة الخط سيف البحرين وعمان قال بعض أهل اللغة بل كل سيف خط والزف ريش صغير كالزغب وقال بعض اهل اللغة لا يكون الزف الا للنعام والشك انتظام الصيد وغيره بالسهم او الرمح، وقال قوم لا يكون الشك الا ان يجمع بين شيئين بسهم او رمش ولا احسب هذا ثبتا وفي امال القال الزبرج السحاب الذي تسفره الريح هذا قول الأصمعي وقال ابن لا يقال فيه زبرج إلا أن يكون فيه حمرة وفي الكامل للمبرد العهن الصوف الملون هذا قول أكثر أهل اللغة وأما الأصمعي فقال كل صوف عهن والحنتم الخزف الأخضر وقال الأصمعي كل خزف حنتم الفصل الثالث فيما وضع في الأصل خاصا ثم استعمل عاما عقد له ابن فارس في فقه اللغة باب القول في أصول الأسماء قيس عليها وألحق بها غيرها ثم قال كان الأصمعي يقول أصل الورد إتيان الماء ثم صار إتيان كل شيء وردة والقرب طلب الماء ثم صار يقال ذلك لكل طلب فيقالوا هو يقرب كذا أي يطلبه ولا يقرب كذا ويقولون رفع عقيرته أي صوته وأصل ذلك أن رجلا عقرت رجله فرفعها وصاح فقيل بعد لكل من رفع صوتا رفع عقيرته ويقولون بينهما مسافة وأصله من السوف وهو الشم ومثل هذا كثير قال ابن فارس وهذا كله توقيف وقولهم كثر حتى صار كذا على ما فسرناه من أن الفرع موقف عليه كما أن الأصل موقف عليه انتهى وقد عقد ابن دريد في الجمهرة لذلك بابا ترجم له باب الاستعارات وقال فيه النجعة أصلها طلب الغيث ثم كثر فصار طلب فصار كل طلب انتجاعا والمنيحة أصلها أن يعطى الرجل الناقة فيشرب لبنها أو الشاء ثم صارت كل عطية منيحة ويقال فلوت المهر إذا نتجته وكان الأصل الفطام فكثر حتى قيل للمنتج مفتلا والوغى اختلاط الأصوات في الحرب ثم كثر فصارت الحرب وغى وكذلك الواغية والغيث المطر ثم صار ما نبت بالغيث غيثا والسماء المعروفة ثم كثرة حتى سمي المطر سماء وتقول العرب ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم أي مواقع الغيث والندى المعروف ثم كثر حتى صار العشب ندى والخرس ما تطعمه المرأة عند نفاسها ثم صارت الدعوة للولادة خرسة وكذلك الإعذار للختان وسمي الطعام للختان إعذارا وقولهم ساق إليها مهرها في الدراهم وكان الأصل أن يتزوجوا على الإبر والغنم فيسوقونها فكثر ذلك حتى استعمل في الدراهم ويقولون بنى الرجل بامراته إذا دخل بها وأصل ذلك أن الرجل كان إذا تزوج يبنى له ولأهله خباء جديد فكثر ذلك حتى استعمل في هذا الباب وقولهم جز رأسه وإنما هو شعر رأسه وأخذ من ذقنه أي من أطراف لحيته فلما كانت اللحية في الذقن استعمل في ذلك والضعينة أصلها المرأة في الهودج ثم صار البعير ضعينا والهودج ضعينا والخطر ضرب البعير بذنبه جانب وركيه ثم صار ما لصق من البول بالوركين خطرا والراوية البعير الذي يستقى عليه ثم صارت المزادة راوية والدفن للميت ثم قيل دفن سره إذا كتم والنوم للإنسان ثم قيل ما نامت الليلة السماء برقا وقالوا نام الثوب إذا أخلق وقالوا همدت النار ثم قالوا همد الثوب إذا أخلق وأصل العمى في العين ثم قالوا عميت عنا الأخبار إذا سترت عنا والركض الضرب بالرجل ثم كثر حتى لزم المركوب وإن لم يحرك الراكب رجله فيقال ركبت الدابة ودفع ذلك قوم فقالوا ركبت الدابة لا غير وهي اللغة العالية والعقيقة الشعر الذي يخرج على الولد من بطن أمه ثم صار ما يذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة والضمأ العفش وشهوة الماء ثم كثر حتى قالوا ضمئت إلى لقائك والمجد امتلاء بطن الدابة من العلف ثم قالوا مجد فلان فهو ماجد إذا امتلأ كرما والقفر الأرض التي لا تنبت شيئا ولا أنيس بها ثم قالوا أكلت طعاما قفرا بلا أذن وقالوا امرأة قفرة الجسم أي ضئيلة والوجور ما اوجرته الإنسان من دواء أو غيره ثم قالوا أوجره الرمح إذا طعنه في فيه والغرغره أن يردد الرجل الماء في حلقه فلا يسيغه ولا يمجه وكثر ذلك حتى قالوا غرغره بالسكين إذا ذبحه وغرغره بالسنان إذا طعنه في حلقه وتغرغرت عينه إذا تردد فيها الدمع والقرقرة صفاء هدير الفحل وارتفاعه ثم قيل للحسن الصوت قرقار والأثن قلة لبن الناقه ثم قالوا افن الرجل إذا كان ناقص العقل فهو افين ومأفون والحلس ما طرح على ظهر الداب نحو البردعة ثم قيل للفارس الذي لا يفارق ظهر دابته حلس وقالوا بنو فلان احلاس الخيل والصبر الحبس ثم قالوا قتل فلان صبرا اي حبس حتى قتل والبشر أن تلقح النخلة قبل أوانها وبسر الناقة الفحل ضربها قبل ضباعتها ثم قيل لا تبسر حاجتك أي لا تطلبها من غير وجهها هذا ما ذكره ابن دريد في هذا الباب وقال في أثناء الكتاب البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بأس عليك أي لا خوف عليك والصبابة باقي ما في الإناء وكثر حتى قيل صبابات الكرى اي باقي النوم في العين والرائد طالب الكلا وهو الأصل ثم صار كل طالب حاجة رائدة والنيرب أصله النميمة ثم صار كالداهيه والحوب البعير ثم كثر ذلك فصار حوب زجر للبعير ويقال برت الناقة على الفحل أبورها دورا إذا عرضها عليه لتنظر آلاف هي أم حائل ثم كثر ذلك حتى قالوا برت ما عندك أي بلوته ودردق صغار الناس ثم كثر حتى سموا صغار كل شيء دردق والكدة الأرض الغليضة لأنها تكد الماشية فيها وكثر الكد في كلامهم حتى قالوا كد لسانه بالكلام وقلبه بالفكر والحوة شية من شيات الخيل وهي بين الدهمة والكمتة وكثر هذا في كلامهم حتى سموا كل أسود أحوى فقالوا ليل أحوى وشعر أحوى ويقال ارمي الصيدة فقد أكسبك ايدنا منك وقد كثر في كلامهم حتى صار كل قريب مكتبة والنابث الحافر ثم كثر في كلامهم حتى قالوا ينبس عن عيوب الناس أن يظهرها والرضاب تقطع الريق في الفم وكثر حتى قالوا رضاب المزن ورضاب النحل وبشق النبت إذا ارتفع وتم وكل شيء تم طوله فقد بشق ومنه بشقت النخلة وكثر ذلك حتى قالوا بشق فلان في قومه إذا علاهم كرمه وأصل البشم التخمة للبهائم خاصة ثم كثر حتى استعمل في الناس أيضا وانبعق المطر إذا اشتد وكثر ذلك في كلامهم حتى قالوا انبعق فلان علينا بكلام وقال القالي في أمالي الخارب سارق الإبل خاصة ثم يستعار فيقال لكل من سرق بعيرا كان أو غيره. قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات قيل إنما سميت الخمر مدامة لدوامها في الدن وقيل لأنها لأنه يغلى عليها حتى تسكن لأنه قال دام سكن وثبت فإن قيل فهو يقال لكل ما سكن مدام قيل الأصل هذا ثم يخص الشيء باسمه الفصل الرابع في وضع عاما واستعمل خاصا ثم افرد لبعض افراد اسم يخصه عقد له الثعالبي في فقه اللغة فصلا فقال فصل في العموم والخصوص البغض عام والفرق فيما بين الزوجين خاص التشهي عام والوحم للحبلى خاص النظر الى الاشياء عام والشيم للبرق خاص الاجتلاء عام والجلاء للعروس خاص الغسل للأشياء عام والقصارة للثوب خاص الغسل للبدن عام والوضوء للوجه واليدين خاص الحبل عام والكر للحبل الذي يصعد به إلى النخل خاص والصراخ عام والواعبة على الميت خاص العجز عام والعجيزة للمرأة خاص الذنب عام والذناب للفرس خاص التحريك عام والانغاض للرأس خاص الحديث عام والثمر بالليل خاص والسير عام والادلاج والسرى بالليل خاص النوم في الأوقات عام والقيلولة نصف النهار خاص الطلب عام والتوخي في الخير خاص الهرب عام والإباق للعبيد خاص الحرز للغلات عام والخرص للنخل خاص الخدمة عامة والسدانة للكعبة خاص الرائحة عام والقتار للشواء خاص الوكر للطير عام والادحي للنعام خاص العدو للحيوان عام والعسلان للذئب خاص الضلع لما سوى البشر عام والخمع للضبع خاص انتهى ومما لم يذكره الثعالبي قال ابن دريد الصبابة رقة الهوى والحب وقال نفطوي الصبابة رقة الشوق والعشق رقة الحب والرأفة رقة الرحمة وقال ابو عبيد في الغريب المصنف سمعت الاصمعي يقول الربع هو الدار حيث كانت والمربع المنزل في الربيع خاصة والعقار المنزل في البلاد والضياع والمنتجع المنزل في طلب الكلا الفم واحد الأفواه للبشر وكل حيوان وأفواه الأزقة خاصة واحد وافوها مثل حمرة ولا يقال فم قاله الكسائي وفي الجمهرة فوهة النهر الموضع الذي يخرج منه ماءه وكذلك فوهة الوادي قال وأفواه الطيب واحدها فوه وفي الجمهرة الفحيح من كل حية وهو صوتها من فيها والكشيش للأفعى خاصة وهو صوت جلدها إذا حكت بعضه ببعض وفي مقاتل الفرسان لأبي عبيدة السهر في الخير والشر والارق لا يكون إلا في المكروه وحده الفصل الخامس في موضع خاصا لمعنى خاص عقد له ابن فارس في فقه اللغة بابا فقال باب الخصائص للعرب كلام بألفام تختص به معاني لا يجوز نقلها إلى غيرها تكون في الخير والشر والحسن وغيره وفي الليل والنهار وغير ذلك من ذلك قولهم مكانك قال أهل العلم هي كلمة وضعت على الوعيد قال الله جل ثناؤه مكانكم أنتم وشركاؤكم كأنه قيل لهم انتظروا مكانكم حتى يفصل بينكم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حملكم على أن تتايعوا في الكذب كما يتتايع الفراش في النار قال أبو عبيد التتايع التهافت ولم نسمعه إلا في الشر وأولى له تهديد ووعيد ومن ذلك ظل فلان يفعل كذا إذا فعله نهارا وغات يفعل كذا إذا فعله ليلا وقال المبرد في الكامل التأويب سير النهار لا تعريج فيه والإسآد سير الليل لا تعريس فيه ومن الباب جعلوا أحاديث أي مثل بهم ولا يقال في الخير ومنه لا عدوان إلا على الظالمين ومن الخصائص في الأفعال قولهم ظننتني وحسبتني وخلتني لا يقال إلا فيما فيه أدنى شك ولا يقال ضربتني ولا يكون التأبين إلا مدح الرجل ميتا ويقال غضبت به إذا كان ميتا والمساعات الزنا بالإماء خاصة والراكب راكب البعير خاصة وألح الجمل وخلأت الناقة وحرن الفرس ونفشت الغنم ليلا وهملت نهارا قال الخليل اليعملة من الإبل اسم مش اشتقى اسم من العمل ولا يقال إلا للإناث قال ونعت وصف الشيء بما فيه من حسن ولا يقال في السوء وقال أبو حاتم ليلة ذات أزيز أي قر شديد ولا يقال يوم ذو أزيز قال ابن دريد أشى القوم يأشون إذا قام بعضهم لبعض للشر لا للخير ومن ذلك جززت الشاة وحلقة العنزة لا يكون الحلق في الضأن ولا الجز في المعزة وخفضت الجارية ولا يقال في الغلام وحقب البعير إذا لم يستقم بوله لقصده ولا يحقب إلا الجمل قال أبو زيد أبلمت البقرة إذا ورم حياؤها لا يكون إلا للبكره وعدنت الإبل في الحمض لا تعدن إلا فيه ويقال غط البعير هدر ولا يقال في الناقة ويقال ما أطيب قداوة هذا الطعام أي ريحه ولا يقال ذلك إلا في الطبيخ والشواء ولقعه ببعرة ولا يقال بغيرها وفعلت ذلك قبل عير وما جرى ولا يتكلم به إلا في الواجب لا يقال سأفعله قبل عير ومن الباب ما لا يقال إلا في النفي كقولهم ما بها أرم أي ما بها أحد وهذا كثير فيه أبواب قد صنفها العلماء انتهى ما ذكره ابن فارس قلت وكتاب فقه اللغة للسعالبي كله في هذا النوع فإن موضوعه ذلك وهو مجلد جمع فيه فأوعى وهذه أمثلة منه ومن غيره قال في الجمهرة البوش الجمع الكثير وقال يونس لا يقال بوش إلا أن يكون من قبائل شتى فإذا كانوا من أب واحد لم يسموا بوشا الإياب الرجوع ولا يكون الإياب زعم إلا أن يأتي الرجل أهله ليلى قال بعض أهل اللغة الثناء في الخير والشر ممدود أو الثناء لا يكون إلا في الذكر الجميل حلم في زجر الإبل لا يكون إلا للنوق وزجر الذكور جاه بخلاف عاج فإنه لهما ناقة نجاه وهي السريعة ولا يوصف بذلك الجمل بخلاف, بخلاف ناقة ناجية فيقال للجمل أيضا ناج الصواح عرق الخير خاصة وقال قوم بل العرق كله صواح والنواد التمايل من النعاس خاصة ويوم أرونان إذا بلغ الغاية في الشدة في الكرب وكذلك ليلة أرونانة ولا يقال في الخير والجعبة للنشاب خاصة والكنانة للنبل خاصة وفرس شطبة طويلة ولا يصف به الذكر والهلقم الواسع الأشداق من الإبل خاصة وعيهل وعيهم وصفان للناقة السريعة قال قوم ولا يوصف به إلا النوق دون الجمل ويقال غلام فرهود وهو الممتلئ الحسن ولا يوصف به الرجل والسرحوب الطويل من الخيل يوصف به الإناث خاصة دون الذكور وكعبور. العجرة إذا كانت في الرأس خاصة فإذا كانت في سائر الجسد فهي عجرة وسلعة وفرس قيدود طويلة ولا يقال للذكر وقارورة ما قر فيه الشراب وغيره من الزجاج خاصة والثلة القطيع من الضأن خاصة ويقال بنو فلان سواء إذا استووا في خير أو شر فإذا قلت سواسية لم يكن إلا في الشر والخباج ضراط الإبل خاصة والخرابة سرقة الإبل خاصة ولا يكادون يسمون الخاربة إلا سارق الإبل خاصة وتدابر القوم إذا تقاطعوا وتعادوا قال أبو عبيدة ولا يقال ذلك إلا في بني الأبي خاصة والسارب الماضي في حاجته بالنهار خاصة وفي التنزيل وسارب بالنهار وكرش أليان عظيم الأليا وكذلك الرجل ولا يقال للمرأة وإنما يقال عجزاء ويقال امرأة بوصاء عظيمة العجز ولا يقال ذلك للرجل وذكر بعض أهل اللغة أنهم يقولون امرأة سدياء ولا يقولون رجل سدي ورحل بزيع ظاهر البزاعة إذا كان خفيفا لبقا ولا يوصف بذلك الأحداث ونزب الضبي نزيبا إذا صاح وهو صوت الذكر خاصة ويقال في الأنثى خاصة بغمت الضبية بغامه ويوم عصيب شديد في الشر خاصة والعبل تساقط ورق الشجر من الهدر خاصة نحو الأسل والطرفاء والمرخ ويقال على فلان إبل وبقر وغنم إذا كانت له لأنها تغدو وتروح عليه ولا يقال في غير ذلك من الأموال عليه إنما يقال له وفي الغريب المصنف الطرف العتيق الكريم من الخيل وهو نعط للذكور خاصة والنحوص التي لا لبن لها من الأتن خاصة واللجبة والمصرة التي قل لبنها من المعز خاصة ومثلها من الضأن الجدود وفي أمال القالي سبأت الخمر اشتريتها ولا يكون السباء إلا في الخمر وحدها وفي الصحاح ناقة عجلزة وفرس عجلزة أي قوية شديدة ولا يقال للذكر وعبارة القاموس ولا يقال للذكر عجلز نعم يقال جمل عجلز وناقة عجلز ويقال غلام رباعي وخماسي ولا يقال صباعي لأنه إذا بلغ سبعة أشبار صار رجلا والمواعسة ضرب من سير الإبل وهي أن تمد عنقها وتوسع خطوها وواعثنا أدلجنا ولا تكون المواعثة إلا بالليل وفي نوادر ابن الأعرابي إذا هبت الريح في يوم غيم قيل قد نشرت ولا يكون إلا في يوم غيم وقال أبو عبيد في الغريب المصنف البسله أجرة الراقي خاصه ويقال طرقت القطاط إذا حال خروج بيضها ولا يقال ذلك في غير القطاع ويقال بات فلان بحيبة سوء ولا يقال إلا في الشر ونعاج الرمل بقر الوحش واحدتها نعجة ولا يقال لغير البقر من الوحش نعاج وقال الزجاجي في أمالي أخبرنا نفطويه قال أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي قال يقال فرست كبده إذا فرقتها ولا يقال في غيرها من أعضاء البدن وفي الصحاح البغز النشاط في الإبل خاصة وفي وفي المقصور والممدود لابن السكيت يقال بغلة سفواء اذا كانت سريعة قال ابو عبيدة ولا يقال من هذا للذكر اسفى ويقال بعير عياء اذا كان لا يحسن الضراب ولا يقال في الناس قال ابن خالويه في شرح الدريدية يقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا وظل يفعل كذا إذا فعله نهارا وأضحى مثل ظل وأمسى مثل بات ويقال من نصف الليل إلى نصف النهار كيف أصبحت ومن نصف النهار إلى نصف الليل كيف أمسيت ويقال من, ويقال من أول النهار إلى الظهر فعلت الليلة كذا ومن نصف النهار إذا زالت الشمس فعلت البارحة كذا سمعت محمد بن القاسم يقول ذلك ويعزوه إلى يونس بن حبيب وقال الأزدي في كتاب الترقيص الأتراب الأسنان لا يقال إلا للإناث ويقال للذكور الأسنان والأقران وأما اللذات فإنه يكون للذكور والإناث وقال أبو عبيد سمعت الأصمعية يقول أول اللبن الليب مهموز مقصور ثم الذي يليه المفصح يقال أبصح اللبن إذا ذهب اللبأ عنه ثم الذي ينصرف به عن الضرع حارا الصريف فإذا, فإذا سكنت رغوته فهو الصريح والمحض ما لم يخالطه ماء حلوا كان أو حامضا فإذا ذهبت عنه حلاوة الحلب ولم يتغير طعمه فهو سامط فإن أخذ شيئا من الريح فهو خامط فإن أخذ شيئا من طعم فهو ممحل فإذا كان فيه طعم الحلاوة فهو قوهة والأمهجان الرقيق ما لم يتغير طعمه فإذا حذى اللسان فهو قارص فإذا خثر فهو الرائب ولا يزال ذلك اسمه حتى ينزع زبده واسمه على حاله فإن شرب قبل أن يبلغ الرؤوب فهو المظلوم والظليمه فإذا اشتدت حموضه الرائب فهو حازر فإذا تقطع وصار اللبن ناحية فهو ممذقر فإذا تلبد بعضه على بعض فلم يتقطع فهو إبل فإن خسر جدا وتلبد فهو عثلط وعكلط وعجلط وهدبد فإذا كان بعض اللبن على بعض فهو الضريب قال وقال بعض أهل البادية لا يكون ضريبا من عدة من الإبل فمنهما يكون رقيقا ومنهما يكون خاترا فإن كان قد حقن اياما حتى اشتد حمضه فهو الصرب والصرب فإذا بلغ من الحمض ما ليس فوقه شيء فهو الصقر فإذا صب لبن حليب على حامض فهو الرفيئة والمرضة فإن صب لبن الماعز فهو النخيسة فإن صب لبن على مرق كائنا ما كان فهو العكيس قال أبو زيد، فإن سخن الحليب خاصة حتى يحترق فهو صحيرة وقال الأموي فإن أخذ حليب فأنقع فيه تمر برني فهو كديراء قال الفراء يقال لللبن. إنه لسمهج سملج إذا كان حلوا دسم قال الأصمعي فإذا ظهر على الرائب تحبب وزبد فهو المثمر فإذا خسر حتى يختلط بعضه ببعض ولم يتم خثورته فهو ملهاج زاد أبو زيد ومرغاد قال فإذا تقطع وتحبر فهو مبحتر فإن خسر اعلاه وأسفله رقيق فهو هادر وذلك بعد الحزور وقال الأصمعي فإذا ملأ دسمه وخثورته رأسه فهو متصر. يقال خذ طفرة شقائك والكثأة والكثعة نحو ذلك فإذا خلّق اللبن بالماء فهو المذيق فإذا كثر ماؤه فهو الضياح والضيح، فإذا جعله أرق ما يكون فهو السجاد والسمار. زاد زاد أبو زيد والخضار والمه منه الرقيق الكثير الماء. قال الفراء والمسجور الذي ماؤه أكثر من لبنه قال الأموي والنسء مثله. قال أبو عبيدة والجباب مجتمع من ألبان الإبل خاصة فصار كأنه زبد قال الأصمعي والداوي من اللبن الذي تركبه جليدة فتلك الجليدة تسمى الدواية قال أبو زيد والماضر من اللبن الذي يحذ لسان قبل أن يدرك وكذلك النبيذ قال أبو عمر والرسل هو اللبن ما كان قال أبو زيد والإحلابة اسم للبن تحلبه لأهلك وأنت في المرعى ثم تبعث به إليهم وقال أبو الجراح إذا تخن اللبن وخسر فهو الهجيمة قال الكسائي هو هجيمة ما لم ينخب قال أبو زياد الكلابي ويقال للرائب منه الغبيبة قال أبو عمر والغبر بقية اللبن في الضرع قال أبو زيد فإذا جعل الزبد في البرمة ليطبخ سمنا فهو الإذواب والاذواب فإذا جاد وخلص ذلك اللبن من السفل فذلك اللبن الإسرة والإخلاص والثفل الذي يكون أسفل اللبن هو الخلوص وإن اختلط اللبن بالزبد قيل ارتجن وفي الجمهرة العفافة ما يجتمع في الضرع من اللبن بعد الحلب فهذه نحو 70 اسما للبن باعتبار اختلاف احواله وقال ابن دريد في الجمهرة يسمى باقي العسل في موضع النحل الاس كما يسمى باقي التمر في الجلة قوسا وباقي السمن في النح كعبا زاد الزجاجي في اماليه والهلال بقية الماء في الحوض والشفى مقصور بقية كل شيء وقال القال في أمالي حدثنا أبو بكر ابن الأنباري قال حدثني أبي عن أحمد بن عبيد قال يقال للقطعة من الشعر الفليلة وللقطعة من القطن السبيخة وللقطعة من الصوف العميتة ونقلت من خط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوي قال بعضهم الاسم العام في ظروف الجلود للبن وغيره الزق فإن كان فيه لبن فهو وطف فإن كان فيه سمن فهو نحي فإن كان فيه عسل فهو عكة فإن كان فيه ماء فهو شقوة وقربة فإن كان فيه زيت فهو حميد وقال الزجاجي في أمالي الرطب ما كان رطبا وهو الخلى أيضا مقصور والحشيش ما كان يابسا والكلأ يجمعهما وقال ابن دريد قال الأصمعي في أسماء رحاب الشجر رحبة من ثمام وايكه أسل وقصيم غضا وحاجر رمث وصرمة ارطى وثمر وسليل سلم ووهد عرفط وحرجة طلح وحديقة نخل وعنب وخضراء سدر وخلة عرفج ووقت عشر وفي الصحاح يقال توقه من طلح وعيص من سدر وفرش من عرفط وغدر من سلم وسليل من سمر وقصيمة من غضى ومن رمث وصريمة من غضى ومن سلم وحرجة من شجر وقال أبو عبيد في الغريب المصنف سمعت ابا زيد يقول يسمى الطعام الذي يصنع عند العرس الوليمة والذي عند الإملاك النقيعه والذي عند بناء دار الوكيرة وعند الختان الإعذار وعند الولادة الخرس وكل طعام بعد صنع لدعوة فهو مأدبة قال الفراء والنقيعة ما صنعه الرجل عند قدومه من سفر وفي الجمهرة الشنداخي طعام الاملاك والعقيقة ما يذبح عن المولود والوظيمة طعام المأتم والنقيعة طعام قدوم المسافر والمأدبة والمدعاه طعام أي وقت كان وقال ابن دريد في الجمهرة قال ابو عثمان عن التوزي عن ابي عبيدة عن ابي الخطاب الاخفش وهو في نوادر ابي مالك قال الشبر من طرف الخنصر الى طرف الابهام والفتر من طرف الابهام الى طرف السبابة والرتب بين السبابة والوسطى والعتب ما بين الوسطى والبنصر والوصيم ما بين الخنصر والبنصر وهو البصم أيضا ويقال ما بين كل إصبعين فوت وجمعه أفوات وفي فقه اللغة للتعالبي عن تعلب عن ابن الأعرابي الصباحة في الوجه الوضاءة في البشرة الجمال في الأنف الملاحة في الفم الحلاوة في العينين الظرف في اللسان الرشاقة في القد اللباقة في الشمائل كمال الحسن في الشعر وفيه يقال فلك مشعون كأس دهاق واد زاخر بحر طامن نهر طافح عين ثرة طرف مغرورق جفن مترع عين شكرى. فؤاد ملآن كيس أعجر جفنة الرزوم قربة متأقة مجلس غاص بأهله جرح مقصع إذا كان ممتلئا بالدم دجاجة مرتجة وممكنة إذا امتلأ بطنها بيضا وفيه الشعر للإنسان وغيره الصوف للغنم المرعزي للماعز الوضع للإبل والسباع العفاء للحمير الرش للطير الزغب للفرخ الزف للنعام الهلب للخنزير وفيه يقال فلان جائع إلى الخبز قريم إلى اللحم عطشان إلى الماء عيمان إلى اللبن برد إلى التمر جعم إلى الفاكهة شبق إلى النكاح وفيه تقول العرب يده من اللحم غمرة ومن الشحم زهمة ومن السمك ضمرة ومن الزيت قنمة ومن البيض زهكة ومن الدهن زنخة ومن الخل خمطة ومن العسل والناطف لزجة ومن الفاكهة لزقة ومن الزعفران ردع ومن الطيب عبقة ومن الدم ضرجة ومن الماء بشقة ومن الطين ردغة ومن الحديد سهكة ومن العذرة طفسة ومن البول وشلة ومن الوسخ رويث ومن العمل مجلة ومن البرد صردة وفي الصحاح يدي من الحديد صديقة وقال ابو الطيب اللغوي في كتاب الفروق يقال يده من اللحم غمرة وندلة ومن اللبن وضرة ومن السمك والحديد أيضا ساهكة ومن البيض ولحم الطير زهمة ومن العسل لثقة ومن الجبن نسمة ومن الودك ودكة ومن النقص طرسة ومن الدهن والسم نمسة ومن الخل خمطة ومن الماء لثثة ومن الخضاب ردعة ومن الطين ردغة ومن العجين لوثة ومن الدقيق نثره ومن الرطب والتمر حمته ومن الزيت وصئة ومن السويق والبزر رغفة ومن النجاسة نجسة ومن الأشنان حرضة ومن البقل زهرة ومن القار حلكة ومن الفرصاد قنئة ومن الرطاب مصعة ومن البطيخ نضخة ومن الذهب والفضة قثمة ومن الكامخ شهرة ومن الكافور سطعه ومن الدم شحطة ومن التراب تربة ومن الرماد رمدة ومن الصحناء صحنة ومن الخمط مسسة ومن الخبز خبزة ومن المسك ذفرة ومن غيره من الطيل عطرة ومن الشراب خمرة ومن الروائح الطيبة أريجة ونقلت من خط الشيخ تاج الدين بن مكتوم النحوي قال قال الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المغربي هذا ما توصف به اليد عند لمسها كل صنف من الملموسات نقلت أكثره من خط أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأخذت بعضه عن أبي أسامة جنادة اللغوي وكله على وزن فعيلة بفتح الفاء وكسر العين تقول يدي من اللحم غمرة ومن السمك صمرة ومن البيض ذفرة ومذرة ومن اللبن والزبد وضره ومن السمن سنخة ومن الجبن نمسة وسنمه ومن العسل سعبة ومن الفتاة قتمة ومن لحم الطير زهمة ومن القديد زنخ ومن الزيت وجميع الدهن قنمة وقد جاء قنمة في التين ولا يثبت ومن الخبيص لمص ومن القند قندة ومن الماء بللة ومن الخل خللة ومن الأشنان قضضة وقال النامي حمضة قال وإنما هي من الشراب قضضة ومن الغلة غريزة ومن الحطب قشبة ومن البذر والنفط نسكة ونسمة وقد مر نسمة في الجبن ومن الزعفران إن أردت الريح عليك وإن أردت اللون عليك وقال سعلب في الزعفران عطرا ومن الرياحين والأزهار زاهرا ومن الحناء قنئة قال ابن خالوي من الرياحين ذكية ومن جميع الطيب ردعة وعبقة ومن المسك خاصة ذفرة ومن المداد زوطة ومن الحبر وحيرة ومن الحديد والصفر ونحوهما ساهكة ومن الطين ردغة ومن الحمأة ثبطة ومن الدم سلطه وقال ثعلب علقة ومن النجو قذرة وقال ثعلب وحره قال وروي لنا عن ثعلب أنه قال لليد من هذا كله زهمة إلا الطيب والقذر وفي أمال الزجاجي قال الفراء يده من العنبر عبقة ومن الشحم ودك ومن الطين لثقة ومن الشهد شكرة وقال غير الفراء يده من الودك زهمة ومن القديد لزجة ومن السمن قنمة ومن الجبن نسمة ومن الخل نقبة ومن البيض مذرة ومن الريحان خمرة ومن الفاكهة الزلجة ومن الدهن سنخة ومن الدم عركة ومن ريح الجورب زفرة ومن الجلود دفرة ومن الرطب وثرة ومن رائحة هن المرأة بغمة قال الزجاجي وقال ابو اسحاق الاشعري قال الفراء يده من السمك طمرا ومن الشهد نشرا النوع الثلاثون معرفة المطلق والمقيد عقد له ابن فارس في فقه اللغة بابا فقال باب الاسماء التي لا تكون الا باجتماع الصفات واقلها سنتان من ذلك المائدة لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام لأن المائدة من مادني يميدني إذا أعطاك وإلا فاسمها خوان والكأس لا تكون كأسا حتى يكون فيها شراب وإلا فهو قدح أو كوب والحلة لا تكون إلا ثوبين إزار ورداء من جنس واحد فإن اختلف لم تدع حلة والضعينة لا تكون ضعينة حتى تكون امرأة في هودج على راحلة والسجل لا يكون سجلا الا ان يكون دلوا فيه فيها ما واللحية لا تكون لحية الا شعرا على ذقل ولحيين والاريكة لا تكون الا الحجلة على السرير وسمعت علي بن ابراهيم يقول سمعت ثعلبا يقول الأريكة لا تكون الا سريرا متخذا في قبة عليه شواره ونجده الشوار الزينة والذنوب لا يكون ذنوبا إلا وهي ملأة ولا تسمى خالية ذنوبا والقلم لا يكون قلما إلا وقد بري وأصلح وإلا فهو أنبوبة وسمعت أبي يقول قيل لأعرابي ما القلم فقال لا أدري فقيل له توهمه فقال هو عود قل من جانبيه كتقليم الأظفور فسمي قلما والكوز لا يقول إلا بلا عروة والكوز لا يقول إلا بعروة. وقال السعري في فقه اللغة باب الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها. لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب وإلا فهي زجاجة، ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام وإلا فهي خوان، ولا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة وإلا فهو كوب، ولا يقال قلم إلا إذا كان مبرية وإلا فهو أنبوبة، ولا يقال خاتم إلا إذا كان فيه فص وإلا فهو فتخة. ولا يقال فرغ الا اذا كان عليه صوف والا فهو جلد ولا يقال ريطه الا اذا لم تكن لفقين والا فهو ملاءه ولا يقال اريكه الا اذا كان عليه حجله والا فهو سرير ولا يقال نفق الا اذا كان له منفذ والا فهو سرب ولا يقال عهن الا اذا كان مصبوغا والا فهو صوف ولا يقال خضر إلا إذا كان مشتملا على جارية وإلا فهو ستر ولا يقال لحم قدير إلا إذا كان معالجا بتوابل وإلا فهو طبيخ والقدير ما يطبخ في القدر ولا يقال مغول إلا إذا كان في جوفه سوت وإلا فهو مشمل ولا يقال سياع إلا إذا كان فيه تبن وإلا فهو طين ولا يقال مور للغبار إلا إذا كان بالريح وإلا فهو رهج ولا يقال ركية إلا إذا كان فيها ماء وإلا فهي بئر ولا يقال محجن إلا إذا كان في طرفه عقافة وإلا فهي عصا ولا يقال مازق ولا ماقط إلا في الحرب وإلا فهو مضيق ولا يقال مغلغلة إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد وإلا فهي رسالة ولا يقال قراح إلا إذا كانت مهيئة للزراعة وإلا فهي براح ولا يقال وقود إلا إذا اتقدت فيه النار وإلا فهو حطب ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت وإلا فهو بكاء ولا يقال ثرى إلا إذا كان نديا وإلا فهو ثراب ولا يقال للعبد آرق إلا إذا ذهب من غير صوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب ولا يقال للريق رضار إلا ما دام في الفم فإن فارقه فهو بزاق ولا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح وإلا فهو بطل ولا يقال للبعير راوية إلا ما دام عليه الماء ولا يقال للروس فرث إلا ما دام في الكرش ولا يقال للدلوي سجل إلا ما دام فيه الماء قل أو كثر ولا يقال لها ذنوب إلا ما دامت ملأة ولا يقال للطبق مهبا إلا ما دامت عليه الهدية ولا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصوغ ولا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماتا بالشمس أو النار ولا يقال للثوب مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان ولا يقال للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم ولا يقال للخيط سمق إلا ما دام فيه خرز، ولا يقال للقوم رفقة أو رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولا يذهب عنهم اسم الرفيق ولا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار ولا يقال للمرأة عاتق إلا ما دامت في بيت أبويها ولا يقال ضعين إلا ما دامت راكبة في الهودج ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت ولا يقال للثوب حله إلا إذا كان اثنين من جنس واحد ولا يقال للحبل قرن إلا ان قرن فيه بعيران ولا يقال للبطيخ حدج إلا ما دامت صغارا خضرا ولا يقال للمجلس النادي إلا ما دام فيه اهله ولا يقال للريح دليل إلا إذا كانت باردة وكان معها ندى ولا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا ولا يقال للذي يجد البرد خرص وخصر إلا إذا كان مع ذلك جائعا ولا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرة ولا يقال للإسراع في السير إهطاع إلا إذا كان معه خوف ولا إهراع إلا إذا كان معه رعدة وقد نطق القرآن بهما ولا يقال للجبال كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا ولا يقال للمقيم بالمكان متلوم إلا إذا كان على انتظار ولا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو في ثلاث منها هذا جميع ما ذكره السعال وقال ابن دريد لا يقال جفير إلا وفيه النبل فلا يسمى إذا كان فارغا جفيرا ولا يسمى الجيش جحفلا حتى يكون فيه خيل ولا يقال للجماعة عرجلة حتى يكون مشاتا على أقدامهم وكذلك الحرجة. قال وقال أبو عبيدة لا يقال في البئر جب حتى يكون مما وجد محفورا لا ما حفره الناس قال وقال قوم لا يسمى الزق زقا حتى يسلخ من عنقه لأنهم يقولون زققت المسك تزقيقا إذا سلخته من عنقه قال ولا يكون البهت إلا مواجهة الرجل بالكذب عليه وقال بعض أهل اللغة لا يكون السغب إلا الجوع مع التعب وقال قوم لا يسمى أبكم حتى يجتمع فيه الخرس والبله قال ولا يقال حاطوم إلا للجذب المتوالي سنة على سنة وفي أماد القار قال اللغويون منهم يعقوب بن السكيت السرسارون الذين يكسرون القول ولا يكون إلا قولا باطلا وقال يونس في نوادره قال أبو عمرو بن العلاء لا يكون الشواض إلا من النار والنحاس جميعا وفي امال ثعلب قال الكلابي لا تكون الهضبة إلا حمراء ولا تكون القنة إلا سوداء ولا يكون الأعبل والعملاء إلا أبيضين قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات قال أبو الحسن ابن كيسان الضعينة من الأسماء التي وضعت على شيئين إذا فارق أحدهما صاحبه لم يقع له ذلك الاسم لا يقال للمرأة ضعينة حتى تكون في الهودج ولا يقال للهودج ضعينة حتى تكون فيه المرأة كما يقال جنازة للميت إذا كان على النعش ولا يقال للميت وحده جنازة ولا للنعش وحده جنازة كما يقال للقدح الذي فيه الخمر كأس ولا يقال ذلك للقدح وحده ولا للخمر وحدها النوع الحادي والثلاثون معرفة المشجر ألف في هذا النوع جماعة من أئمة اللغة كتبا سموها شجر الدر. منها شجر الدر لأبي الطيب اللغوي قال أبو الطيب في كتابه المذكور هذا كتاب مداخلة الكلام للمعاني المختلفة سميناه كتاب شجر الدر لأن ترجمنا كل باب منه بشجرة وجعلنا لها فروعا فكل شجرة مئة كلمة أصلها كلمة واحدة وكل فرع عشر كلمات إلا شجرة ختمنا بها الباب عدد كلماتها خمسمائة كلمة أصلها كلمة واحدة وإنما سمينا الباب شجرة لاشتجار بعض كلماته ببعض أي تداخله وكل شيء تداخل بعضه في بعض فقط تشاجر فهذا الوجه الذي ذهبنا إليه شجرة العين عين الوجه والوجه القصد والقصد الكسر والكسر جانب الخباء والخباء مصدر خابأت الرجل إذا خبأت له خبأا وخبأ لك مثله والخبء السحاب من قوله تعالى يخرج الخبأ في السماوات والأرض والسحاب اسم عمامه كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي التل العالي والتل مصدر التليل وهو المصروع على وجهه والتليل صفح العنق والعنق الرجل من الجراب والرجل العهد والعهد المطر المعاود والمعاود المريض الذي يعودك في مرضك وتعوده في مرضه والمريض الشاك وفي التنزيل في قلوبهم مرض أي شك والشاكو الطاعن يقال شكه إذا طعنه والطاعن الداخل في السن والسن قرن من كلأ أي قطعة والقرن الأمة من الناس والأمة الحين من الدهر والحين حلب الناقة من الوقت إلى الوقت والحلب ماء السماء والسماء سقف البيت والبيت زوج الرجل والزوج النمط من فرش الديباج والفرش صغار الإبل من قوله تعالى حمولة وفرشة والإبل قال المفسرون في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قالوا الغيم والغيم الصدى من العطش والصدى ما تحتوي عليه الهامة من الدماغ والهامة جمع هائم وهو العطشان والهائم السائق في الأرض والسائح الصائم وبه فسر السائحون والصائم القائم والقائم صومعة الراهر والراهب المتخوف والمتخوف الذي يقتطع مال غيره فينتقص ومنه قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف والمال الرجل ذو الغنى والثراء والثراء كثرة الأهل والأهل الخليق يقال فلان أهل لكذا أي خليق به والخليق المخلوق أي المقدر والمخلوق الكلام الزور والزور القوة والقوه الطاقة من طاقات الحبل والطاقة المقدرة والمقدرة اليسار واليسار خلاف اليمين واليمين الألية والألية التقصير والتقصير خلاف الحلق والحلق الذبح والذبح الشق والشق شدة الأمر على الإنسان والشدة الجلد والجلد الحزم من الأرض والحزم شدة حزام الفرس والحزام مصدر تحازم الرجلان إذا تباريا أيهما أحزم للخيل أي أحزق بحزمها والأحزم الأحكم في الأمور والأحكم الأمنع والامنع الجانب المنيع والمنيع الشيء الممنوع ممن طلبه والطلب القوم الطالبون والقوم الرجل القائم والقائم المصلي والمصلي من الخيل الذي يجيء بعد السابق في في الجري والجري الافاضه في الأخبار والافاضه الانكفاء والانكفاء انكباب الإناء والانكباب دنوب الصدر من الأرض والصدر الرئيس والرئيس المصاب في رأسه بسهم والسهم القسط من الشيء والقسط العدل والعدل الميل والميل الحب والحب آلية من الجر والجر سفح الجبل والسفح الصب والصب الدنف من عشق به والدنف العلة والعلة السبب والسبب الحبل والحبل صيد العصفور بالحبالة والعصفور غرة دقيقة في جبين الفرس والغرة أول ليلة يرى فيها الهلال والهلال الرحى المثلومة والرحى سيد القبيلة والقبيلة واحد شؤون الرأس والشؤون الأحوال والأحوال جمع حالة والحالة الكاره والكاره جمع كائر وهو الذي يكور عمامته على رأسه والراس فارس القوم والفارس الكاسر فرصة السبع والكاسر العقاب والعقاب راية الجيش والجيش جيشان النفس والنفس ملء كف من دباغ والكف خياطة كفة الثوب والثوب نفس الإنسان والإنسان الناس كلهم قال الراجل وعصبه نبيهم من عدنان بها هدى الله جميع الإنسان فرع والعين عين الشمس والشمس شماس الخيل والخيل الوهم والوهم الجمل الكبير والجمل دابة من دواب البحر والبحر الماء الملح والملح الحرمة والحرمة ما كان للإنسان حراما على غيره وحرام حي من العرب والحي ضد الميت فرع والعين, والعين النقد والنقد ضربك أذن الرجل أو أنفه باصبعك والأذن الرجل القابل لما يسمع والقابل الذي يأخذ الدلو من الماتح والدلو السير الرفيق والرفيق الصاحب والصاحب سيف والسيف مصطر ساف ماله إذا أودى واودى الرجل إذا خرج من إحليله الودي والودي الفسيل فرع والعين موضع انفجار الماء، والانفجار شقاق عمود الصبح، والصبح جمع أصبح، وهو لون من ألوان الأسود، واللون الضرب، والضرب الرجل المهزول، والمهزول الفقير، والفقير المكسور فقر الظهر، والفقر البوادر، والبوادر أنف الجبال، والأنوف الأوائل من كل شيء والواحد أنف بضم الهمزة وفي النون الضم والسكون فرع والعين عين الميزان والميزان برج في السماء والسماء أعلى متن الفرس والمتن الصلب من الأرض والأرض قوائم الدابة والقوائم جمع قائمة وهي السارية والسارية المزنة تنشأ ليلا والليل فرخ الكروان والفرخ ما اشتملت عليه قبائل الرأس من الدماغ والقبائل من العرب دون الأحياء فرع والعين مطر لا يقلع أياما ومطر حي من أحياء العرب والأحياء جمع حياء الناقة والحياء الاستحياء والاستحياء الاستبقاء والاستبقاء التماس النظرة والالتماس الجماع والجماع ضد الفراق والفراق جمع فرق وهو ظرف يسع ستين رطلا والفرق جمع فارق والفارق من النوق والأتن التي تذهب على وجهها عند الولادة فلا يدرى أين تنتج فرع والعين رئيس القوم والرئيس المصاب في رأسه بعصا أو غيرها والرأس زعيم القبيلة أو سيدها والزعيم الصبير أي الكفيل والصبير السحاب الأبيض المتراكم أعناقا في الهواء والأعناق جمع عنق والعنق الرجل من الجراد والجراد العهد والعهد المطر الأول في السنة والأول يوم الأحد في لغة أهل الجاهلية روى أبو بكر بن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد كلهم قالوا حدثنا يونس ابن حبيب عن أبي عمرو قال كانت العرب في الجاهلية تسمي الأحد الأول والإثنين الأهون وبعضهم يقول الأهود والثلاثاء جبارا والأربعة جبارا والخميس مؤنسا والجمعة العروبة وبعضهم يقول عروبة فلا يعرفها والسبت شيارة فرع والعين نفس الشيء والنفس ملأ الكف من دباغ والكف الذب والذب الثور الوحشي والثور قشور القصب تعلو على وجه الماء والقصب رهان الخيل والرهان المراهنة من الرهون والمراهنة المقاومة فلان يراهن فلانا أن يقاومه والمقاومة مع الرجل أن تذكر قومك ويذكر قومه فتتفاخر بذلك والقوم القيام فرع والعين الذهر والذهب زوال العقل والعقل الشد والشد الإحكام والإحكام الكف والمنع والكف قدم الطائر والقدم الثبوت والثبوت جمع ثبت من الرجال وهو الشجاع والشجاع الحية والحية شجاع القبيلة يقال فلان حية ذكر إذا كان شجاعا جرية قال الشاعر وإن رأيت بواد حية ذكر فاذهب ودعني أمارس حية الوادي هذا آخر هذا المثال وفي الكتب المؤلفة في هذا النوع أمثلة كثيرة من ذلك لطيفة هذا النوع يناظره من علم الحديث نوع المسلسل النوع الثاني والثلاثون معرفة الإبدال قال ابن فارس في فقه اللغة من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض مدحه ومدهه وفرس رفل ورفن وهو كثير مشهور قد ألف فيه العلماء فأما قوله تعالى فانفلق فكان كل فلق كالطود فاللام والراء متعاقبان كما تقول العرب فلق الصبح وفرقه وذكر عن الخليل ولم اسمعه سماعا أنه قال في قوله تعالى فجاسوا خلال الديار إنما اراد فحاسوا فقامت الجيم مقام الحاء وما أحسب الخليل قال هذا انتهى وممن ألف في هذا النوع ابن السكيت وابو الطيب اللغوي قال أبو الطيب في كتابه ليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلف إلا في حرف واحد قال والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة المصدرة عينا كقولهم في نحو أن عن لا تشترق العرب في شيء من ذلك إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون انتهى وقال أبو حيان في شرح التسهيل قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن ابن الصائغ قلما تجد حرفا إلا وقد جاء فيه البدل ولو نادرا وقال أبو عبيد في الغريب المصنف باب المبدل من الحروف مدهته امده مدهن يعني مدهته واستأديت عليه مثل استعديته والأيم والأين الحية وطانه الله على الخير وطامه يعني جبله وفناء الدار وثناء الدار بمعنى وجدث وجدث للقبر والمغافير والمغاثير وجذوت وجثوت والجدو أن تقوم على أطراف الأصابع ومرس فلان الخبز في الماء ومرده ونبض العرق ونبذ وقد تريع الشراب وتريه إذا جاء وذهب وهرت الثوب وهرده إذا خرقه وهو الغرين والغريل يعني ما في أسفل الحوض من السفل وما بقي في أسفل القارورة وهو شثن الأصابع وشتل وكبن الدلو وكبلها يعني شفتها ومن المضاعف قصيت أظفاري بمعنى قصصت، والتصدية التصفيق والصوت وفعلت منه صددت أصد ومنه إذا قومك منه يصدون فحول إحدى الدالين ياء ومنه قول العجاج تقضي البازي إذا البازي كسر وهو من انقضضت وكذلك تظنيت من ظننت ولبيك من لببت بالمكان أقمت به انتهى وهذه أمثلة من كتاب الإبدال ليعقوب بن السكيت فمن إبدال الهمزة هاء أيا وهيا وإياك وهياك واتمأل السنام واتمهل إذا انتصب وأرحت دابتي وهرحتها وأبزت له وهبزت له وأرقت الماء وهرقته ومن الهمزة والعين أديته على كذا وأعديته أي قويته وأعنته وكثأ اللبن وكثع وهي الكثأة والكثعة وهي أن يعلو دسمه وخثورته على رأسه في الإناء وموت زؤاف وذؤاف وهو الذي <تصفيق> يعجل القتل وأردت أن تفعل وعن تفعل ولعلني ولأنني والتمئ لونه والتمعة وهو السأف والسعف والاسن قديد الشحم وبعضهم يقول العسن ومن الهمزه والواو ارخ الكتاب وورخه والاكاف والوكاف واكدت العهد ووكدته واخيته وواخيته واصدت الباب واوصدته وما ابهت له وما وبهت له ووشاح وإشاح ووسادة وإسادة وذأ البقل يذأ بلغة أهل الحجاز ولغة نجد ذوى يذوي ومن الهمزة والياء رجل المعي ويلمعي ويلملم وألملم جبل ورمح يزني وأزني ويرقان وأرقان داء يصيب الزرع ويقال للرجل الشديد الخصومة والجدل ألد ويلد ويلندد وألندد ويبرين وأبرين موضع وهذه أذرعات ويذرعات وطير يناديد وأناديد متفرقة وعود يلنجوج والنجوج وسهم يثربي وأثربي منسوب إلى يثرب ويسروع وأسروع دويدب وقطع الله يديه وأديه ويعصر وأعصر وفي أسنانه يلل وألل إذا كان فيها اقبال على باطن الفم ومن الباء والميم الضأب والضأم سلف الرجل يقال تضاؤا وتضاؤما إذا تزوجا أختين والربا والرما ومسمق وبسمك ويقال للعجوز وكل مسن قحبة وقحمه والرجبة والرجمة ما تعمد به النخلة لئلا تقع وسبد شعره وسمده أي حلقه والساسم والساسب شجر وما عليه طحربه وطحرمه أي خرقه وضربه لازب ولازم وهو يرمي من كثب ومن كثم اي من قرب وتمكن ووقع في بنات طمار وطبار اي داهيه وعجب الذنب وعجمه واسود غيهب وغيهم وازمه وازبه وهي الشده والضيق وذكب بنطفته زكمة أي قذف بها والقرهب والقرهم السيد ويقال مهلا وبهلا في معنى واحد وقال أبو عمر يقال مهلا وبهلا إتباع ويقال للظليم أرمد وأربد وهو لون إلى الغبرة وقال بعضهم ليس هذا من الإبدال ومعنى أربد نسبة إلى لون الرماد ومن التاء والدال اعتده وأعده وسبنتا وسبندا للنمر والتولج والدولج الكناس ومد في السير ومت والسدى والستى لسدى الثور ومن التاء والسين يقال الكرم من توسه ومن سوسه أي من خليقته ورجل حفيت وحفيسة إذا كان ضخم البطن إلى القصر ما هو والناس والنات وأكياس وأكيات ومن التاء والطاء الأقطار والأقتار النواحي ورجل طبن وتبن وما أصطيع وما أستيع ومن التاء والواو التكلان والتراث والتخمة والتقوى وتترة والتليد والتلال أصوأ من وكلت وورست والوخامة والوقاية والمواترة والولادة ومن الثاء والذال يقال لتراب البئر النبيثة والنبيدة وقتم له من ماله وقزم وغسم له من ماله وغزم إذا دفع له دفعة فأكثر وقرأ فما تلعسم ولا تلعزم وقرب حزحات وحذحاد إذا كان سريعا وغثيثة الجرح وغذيذته مدته وقد غث يغث وغذ يغذ وجثوة وجذوة ويلوث ويلوذ ومن الثاء والفاء الحسالة والخفالة يعني الرديئة من كل شيء وسلغ رأسه وفلغه إذا شدخه والدثينة والدفينة منزل لبني سليم واغتست الخيل واغتفت أصابت شيئا من الربيع وهي الغثة والغفة وغلام سوهد وفوهد وهو الناعم والثوم والفوم الحنطة وقرئ بهما ووقعنا في غاثور شر وعافور شر والأسافي ولغة بني تميم الأسافي وَثُمَّ وَثُمَّ في النفق وَاللِّسَامُ وَاللِّفَامُ وقال الفراء اللثام على الفم وَاللِّفَامُ على الأرنبة وَفُلَانٌ ذُو ثَرْوَةٍ وَفَرْوَةٍ أي كثرة ومن الجيم والكاف مر يرتج ويرتك إذا ترجرج وأخذه سج في بطنه وسك إذا لان بطنه وزمجاء الطير وزمكاءه وريح سيهوج وسيهوك شديدة ومن الحاء والعين يقال ضبحت الخيل وضبعت وهو عفضاج وحفضاج إذا تفتق وكثر لحمه وبحتر الشيء وبعثره وحمض الرجل وعنضة بدا وافشى في الكلام ونزل بحراه وعراه أي قريبا منه ومن الحاء والهاء كدحه وكدهه وقحل جلده وقهل إذا يبسا والجلح والجله الجلة انحسار الشعر عن مقدم الرأس وحبش وهبش أي جمع وحقحق في السير وهقهق إذا سار سيرا متعبا وبحتر وبهتر القصير ويقال نحم ينحم ولهم ينهم ونأم ينأم بمعنى بمعنى زحر والنهم والنهيم وهو صوت كأنه زحير وانا هيانحه وانا هيانيه وفي صوته صحل وصهل اي بحوح أي بحوحة وهو يتفيهق ويت